شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام يجيبك ربي لما ترتجي فأنت المشفع يوم القيام شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام يجيبك ربي لما ترأني فأنت المشفلع يوم القيام شفيع الخلائق شفيع الخلائق, شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك سلاله يغيب قرار دينا طر بجين يا كل نبي بهذه الرحاب لديه دعاء له مستجاب وانت الحبيب نبي الكتاب حفىت الدعاء لهذا المقام بيس سبل mm -hmm. لكل طقات بما ان Şefiül Khalaiki, Şefiül Khalaiki, Khayrül Ana, Aleyk ala الصلاة عليك السلام يدي بك ربي لا تعتدي فأنت المشفع يوم الخير Tedeo ve arjou biti حساب القضاء، فإما نعيم بنور الرضا وإما شقا بنار الظلاة شفيع الخلائق شفيع الخلائق شفيع الخلائق علي الأنا عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك